انت هض يا ابن امي وشمت الخال خيمني انت هض يا ابن امي Radlar jayt yahli ah hu ya jatnelokhay min ye re di el khandi min hu ye hni حسيني تخيط قالوا حرم تجرينا حسيني وينتهض حامينا حسيني قالوا حرم تجرينا لك يا ابني الانزع و اثنا طار جايتك احس يا ابن امي طلعت الخالق ينفي احس يا ابن امي بالخال الخيامي يا صاراي في رجال العيد ووميت اتمان dir al khayam harqa بار جایت بار جایت يتيه من دم العين أكنا <تصفيق> أبقى يا حسين يا حسين خدار ما شاء Yalwali Min Agub Habbas Shemir Ibrali L'kital ra'i l'ju Ratachat thali يصعب عيونك تشوفه ها بيدك وقطعك فوفه ويصعب عيونك تشوفه ها بيدك وقطعك فوفه مضمون يبقى Nabaah jaitak... Ya shizkihi... shake it... Twee! Ay 是kiậpmatul terawwe. Ruddi. Ye 없는ayhu. Kokuzani? Aku ikusiik umza climb see indicated of my بينو تهمل دم العال امي ليه وانت حضرني في صيد لحق سيبه هالعلى سكنه دمعه تسيل لحق سيبه هالعلى جا و بجمرت نا بارج ايت يا حسين يا حسين تنهض يا ابن امي da vem u temil dami alay na pa jay tak hasir madri shakti lay khoyashin لاتي قومي ويا والما شو قنهاي كديره دين يا دي يريدنا اخوا غرب ديرت غرب محتارة دنع الهاضم يتجارة ديرت غرب محتارة دنع الهاضم يتجارة دنع الهاضم يتجارة أتنى أطبار جايتك يحسين يحسين يحسين ويمتئ ضيب نموي وصوات الخالق يمني ويمتئ ضيب نموي وصوات الخالق يمني وصوات الخالق ويوتي همل دمي العان نار <تصفيق> جايتك علي الناصر